اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي ظالم بالظالمين وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَأَشْرِغِينَا وأشغي ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صالح محمد، وأشغلين ظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد، وأشغلين ظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشرغي الظالمين للظالمين اللهم صل وأشغيري باني من واليمي وأخرجني من محمد، وأشغلين الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد، وأشغلين الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشرغ الظالمين أشعر ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صال على سيدنا محمد وأشغي لي الظالم بالظالمين اللهم صال على سيدنا محمد وأشغي لي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشرغ الظالمين واشغيغي بالين من ذواري مين واغرجان من بيني امسالين وعلى وضم به اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد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 Al-Fatihah وأشغلي الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغغي الظالمين Dan aku